ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَبَتَنُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَافَ وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَلِيَّةً فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حتيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 وإن كان رجلاً يورة كلالاً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلوث من بعد وصية يصاب بها أودين من بعد وصية يصاب بها أودين غير مضار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 والذان يسيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فَأُولَئِكَ يَشُوفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِلَى حَضْرَةِ أَحَدٍ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنْبَارِ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 وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبذال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضع بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميتاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ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 فَمَسَّكُمْ شَعْثٌ بِهِ مِنْهُمُ النَّفَاسُ هُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 غير مسافحاته ولا متخذات أخداً فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأتسبروا خير لكم والله غفور رحيم.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 ويريد الذين يستبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض بما فضّل الله بعضهم من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 خبيرا واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت أيمانكم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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مسقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصر الرسول لو تسوى بهم, بهم الأرض ولا الله حديثا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا.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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبس وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 فَقَدْ أَسِينَا أَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِسَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكَنَّعُ وِيمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أُصَدَّعَ عَنْ وَكَفَادَ جَهَنَّمَ كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ورسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرهم وقل لهم في أنفسهم قولا دليرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلمون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 وَإِذَا الَّلَّا سَيْنَاهُمْ لَدُونَ آَدَرَ الْعَظِيمَ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ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 فأنفروا سبعة الأويان فروا جميعا وإن منكم لمن لا يبق أنف إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتى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 تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قَتَلَ مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُنُوا مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ حِجْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 اِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاتًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ الله وَقَالُوا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ضِلًّا نَّهُمْ وَلَا أَمْنَنًا نَّهُمْ وَلَا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَنَاهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَرِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ قَصْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُنَائِكُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا محيصا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوء يجز به ولا يجز له من دون الله وليه ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا.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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِيهِ تَمَنِّىٰ نِسَآءَ ٱلَّٰتِى لَا يُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَبُّونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَٰمَىٰ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بعלה نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح أي يصلح بينهما صلح و الصلح خير وأحضرت الأنفس الشُّرح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا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 مدبذ بين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و ما يضلل الله فلن تجد له سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا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 ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين على بَمْمِهِنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُلَائِكَ أُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِينَ أُجُورَهُمْ وَكَثِيرٌ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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميساقا غليظا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق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 وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 آمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَصَبْرٌ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترث وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حر الأنسين يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَظْلِمُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ